بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عبدا وعبدا وكم اولياءات تلقون اليهم بالموده وقد كفر وقد كفروا بما جاءكم من ال يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغُوَأَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ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 يُنقِي قَوْمِهِم إِنَّا بَرَاءٌ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ منی ابھین لولا منی اویل استن کل کمی نو مشب نو کل نو کا نب نو کل موسم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 الله علي الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم إليهم إن الله يحب المقسطين إنما يحب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 پت <تقوا> <الَّذي انتو> <مؤمنون> ملوی على نیو جل بالله شيئا ولا يسرقن ولا نل ولا يقتل وَلَا يَقُتُ النَّأَولادَهُ وَلَا يَأتينَ بِبُهدَان يَفتَرينَهُ بَيْنَ أَدهَِّ وَأَردُ لِهَِّ وَلَا يَعسِلَكَ فيِي مَرُُ وَلَا يَعسينكَ فيِي مَرُ فِي معروف فاستغفر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لهن الله إن الله غفور رحيم وعظب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور